بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه بما هو أهل له جل جلاله وتقدست أسماؤه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من واكرم وتفضل وانعم سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الكرام هذه ليلة شريفة مباركة وما زال مجلسنا هذا يتتابع في التعرف والوقوف والتعلم لشأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وتعرف حقوقه العظيمة الواجبة له على أمته هذه الأمة التي بورك لها في دينها وفي نبيها وفي كتابها نحن أمة حظية مباركة وإحدى أوجه البركة التي حظيت بها الأمة هي بعثة نبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه تامل عبد الله إذا أقبلت على بيت من بيوت الله في المساجد للصلاة فإنك تستفتح دخولك المسجد بعد ذكر الله باسمه بالصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام فتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت من المسجد تعود مرة أخرى تضرب في هذه الحياة وتسعى فيها طلبا للرزق والمعاش وابتغاء الحلال فانك ايضا تستفتح اقبالك على الدنيا بعد بسم الله بالصلاه والسلام على رسول الله قائلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اننا نستفتح اقبالنا على ديننا وإقبالنا على دنيانا بعد ذكر اسم الله عز وجل بالصلاه والسلام على نبيه عليه الصلاه والسلام افلا ادركتم رعاكم الله انها مفتاح خير لديننا ودنيانا وهي بوابة نلج بها إن أردنا التقرب إلى الله في بيوت الله بالصلاة والذكر والعبادة دخلنا بيوت الله مستفتحين باسمه سبحانه وبالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام نحن نفتتح بابا عظيما بهذا الشأن الكبير هذا مفتاح عظيم وإذا أخرجنا من المساجد وأقبلنا على دنيانا فإن كذلك نستفتح مقبلين على دنيانا بذكر اسم الله وبالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام أدركوا رعاكم الله أن الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مفتاح خير وبركة في ديننا وفي دنيانا وإذا أقبلنا عليها وجدنا كنزا من الخيرات والحسنات حسبكم صلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فكيف إن كانت ليلة مباركة كهذه ليلة الجمعة فإن الأمر يتضاعف والخير يتكاثر ووالله ما تظن أن مسلما يحوى بخير وفضل وأجر في مثل هذه الليلة إلا من أقبل على مثل هذا المنجم العظيم من الحسنات وكنوز الأجر والخيرات فاغترف منها أكثر مما يتسابق فيه العباد الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كلها خير وبركة وإيمان ورحمة وحسنات صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن نفسي في ذاك وكل أهلي والورى الجذع حنا فكيف بالإنساني صلوات الله وسلامه عليه هذا مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر حقوقه وشأنه وصفاته وشمائله نحرك القلوب إيماناً وحباً ونغترف أيضاً بهذا الباب الكبير أجراً وذخراً فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ما زال حديثنا موصولاً أيها المباركون في ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية واجتماع خصال الجلال والكمال نستأنف حيث وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال إلى أن قال وإسمع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانح ذلك إلا ما ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من مناسل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسن والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون الوهم دون أدانيها الوهم ويحار دون أدانيها الوهم نعم هذا هو خاتمة اول فصول الباب الثاني الذي كنا قد وقفنا عنده في نهاية الحديث ليلة الجمعة الماضية وكان كلام المصنف رحمه الله متتابعا في ذكر خصال الجلال والكمال التي خص الله بها نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقد تقدم أن تلك الخصال يريد بها المصنف أن يثبت عظمة شأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه العظمة التي تظهر من خلال اجتماع كل تلك الخصال وتلك الفضائل والمناقب فإن المرأة من الإنسان إذا اتصف بمنقبه وبخصلة شريفة شرف قدره فإذا اجتمعت فيه خصلتان ازداد شرفه فإن كانت ثلاثا واربعا وخمسا ما زال يرقى في مدارج الكمال الإنساني فكيف ببشر جمع الله له تلك الفضائل والخصائص والمناقب ومجامع الشرف من أوله إلى آخره هذا شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أردت صفات الجمال والكمال وحسن الأخلاق وجميل السجايا وشريف الطباع وجدتها مكتنزة في بشر سمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عدد المصنف رحمه الله طرفاً من تلك المناقب التي كان لكل واحدة منها حديث مستقل إلى أن قال رحمه الله وتكليم الجمادات والعج وتقدم ذلك قال وأحياء الموتى وفي هذه الصفة حديث لأهل العلم هل ثبت في معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أنه أحيى الموتى لا يصح في ذلك حديث مرفوع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيى ميتا بإذن الله كما أحيى الله الموتى لعيسى عليه السلام لكن من اللطيف هنا أن تدرك أن الله عز وجل أحيى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ما هو أعظم من الموتى احيا له وبه موت القلوب وأخرجه من الظلمات إلى النور لا تظن أن هذا نوع من المعاطفة مع رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه وأننا نبالغ في عبارة من أجل الحفاوة بنبينا وحق لنا لكننا نتكلم عن معنى صحيح تام إذا كان إحياء الموت الحسي معجزة تنبهر لها العقول وتحاردونها الأذهان وتثبت بها المعجزة القاهرة لنبي من انبياء الله فعلم أن الإحياء للموت المعنوي هو أعظم أعظم من إحياء الموت الحسي لأن إحياء الموت المعنوي يستلزم أموراً عظيمة أقوى بكثير من إحياء الموت الحسي احيا الله تعالى بمحمد صلوات الله وسلامه عليه أمة كانت ميتة كانت في جاهلية مظلمة كانت تهيم على وجهها لا تعرف لله حقا ولا للصراط المستقيم دربا فكم احيا الله تعالى به من قلوب ماتت كم فتح الله به من عيون قد أغلقت كم أسمع الله به من آذان قد صمت هذا الاحياء الحقيقي ومعجزة أعظم احيا الله له الجمادات فكلمته وتقدم بكم في ليلة الجمعة الماضية أنه كلم العجماوات وكلم الجماد وسبحت الحصى وسياتي حديثه هذا أيضا إحياء لأموات ليس من شأنها الحياة فهي أعظم بمعنى البشر من شأنه أن يحيا فإحياه بعد موت إعادة إلى مقدور وحال كان عليها قبل الموت لكن أن تأتي إلى جماد لا روح فيه فتبعث فيه الحياة ليحن الجذع فيسمع له الصوت ويسبح الطعام بين يديه فأن تدب حياة ملموسة يجد الصحابة اثرا لها من صوت أو حركة ذلك أعظم لأن شأن هذه المخلوقات لا يبعث فيها هذا النوع من الحياة فكان إحياء الموت في تلك المخلوقات أعظم من إحياء ميت الإنسان إذا مات وفارقته الروح ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال يقول الإمام الشافعي في نقل ابن كثير ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم يعني من المعجزات والآيات ليس شيء أعطي للانبياء مثل ما أعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له عمرو ابن سوار اعطى الله عيسى إحياء الموتى يعني هذه خصلة ومعجزة لا نجدها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال الإمام الشافعي رحمه الله في جواب بديع يدل على إدراك تلك النقطة التي أشرت إليها قال رحمه الله أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جانبه حتى هيئ له المنبر فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته قال فهذا أكبر من ذلك يقصد أن, أن, أن بعث الحياة في جماد ليس من شأنه مثل هذا النوع من الحياة أعظم قدرة ومعجزة من ميت للإنسان كان حيا قبل أن يموت فتعاد إليه حياة الروح كل ذلك إشارة إلى أن ما اعطى الله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من خصال الرفعة والشرف والله تغنيه عن أن نتكلف امرا نحاول أن نثبته بشيء لا يثبت له سند صحيح وله عليه الصلاة والسلام من الكرامة عند الله وله من المعجزات ما هو أعظم مما قد يتكلف في إثباته وهو غني عنه صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله ونبع الماء من بين أصابعه ومرت بكم الروايات في هذا الباب في مثل حديث جابر يوم الحديبية لما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فجهش الناس حوله فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضعنا قال الراوي جابر كم كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة يعني ألفا وخمسة مئة وفيه عدد أيضا من مثل هذه التي صح بها الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية وفي غيرها في نبع الماء وتكثير القليل بين يديه كتكثير الطعام ومر بكم أيضا بعض أحاديثه قال المصنف رحمه الله وانشقاق القمر يشير إلى ما جاء في كتاب الله في سورة القمر ومطلعها اقتربت الساعة وانشق القمر فكانت معجزة عظيمة حسية بينه أن ينشق القمر نصفين ويرى جبل أبي قبيس بين الشطرين فكانت معجزة راها كفار قريش يقول الله عز وجل وإن يروا ايه وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر حتى لو رأوها طالما ظلت القلوب على عنادها واستنكافها واستكبارها قال رحمه الله ورد الشمس يعني بعد مغيبها يشير بذلك إلى حديث أخرجه بعض أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الشمس يوم خيبرة فإنه لما شغل بالجهاد فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فساله النبي عليه الصلاة والسلام أصليت العصر قال لا فدع الشمس فعادت بعد غروبها مشرقة وردها حتى صلى علي رضي الله عنه صلاة العصر الحديث مختلف جدا في تصحيحه وتضعيفه فمن العلماء من صححه ومال كثير من ائمه الحديث ومحققيه إلى تضعيفه لجملة من الأمور في نقد السند والمتن ليس هذا محل بحثها لكنه كما قلت ما ثبت من المعجزات الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يغني عن التكلف في إثبات ما لا يصح إثباته في قوة ذاك قال رحمه الله وقلب الأعيان يعني أن يقلب عين الشيء إلى شيء آخر وذلك كما نقل أهل المغازي والسير عن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يوم بدر لما انكسر سيفه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جذعا من خشب أو عودا فأخذه فانقلب في يده سيفا بدعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقاتل به يوم بدر قال والنصر بالرعب وتقدم ذلك أيضا في حديث اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر بمعنى أن الله عز وجل جعل من الجند الذي يؤيد به نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه قذف الرعب في قلوب الأعداء فيكون جندا من جند الله قال وللطلاع على الغيب بما أمر الله وأذن به أن يطلع عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويدخل في ذلك كل ما أخبر به بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام مما يكون في آخر الزمان من علامات الساعة كخروج الداب وياجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها مما لم يكن ومما سيكون وما ذك الا غيب فأطلعه الله عليه وأخبر به الأمة ويدخل في الغيب ايضا ما أطلعه الله عليه من شأن الجنة والنار والحساب والجزاء وما أبصره من الآيات الكبرى ورآه ليلة الإسراء والمعراج قال وظل الغمام يشير بذلك إلى أنه كانت تظلله غمامة في سفره إلى الشام صلوات الله وسلامه عليه قبل بعثته فكانت اماره من أمارات النبوة وعلامة من إرهاصاتها والحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم قال وتسبيح الحصى يشير إلى حديث أخرجه الطبراني في معجمه وبعض أهل السنن في حديث لا يثبت سندا ولا يصح وموجز ما جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان بحضرة أصحابه فاخذ كفا من حصى فسبحت الحصى في يديه ثم ناولها أبا بكر رضي الله عنه فسبحت في يد أبي بكر ثم ناولها عمر رضي الله عنه فسبحت في يده ثم ناولها عثمان رضي الله عنه فسبحت في يده ثم ناولها علي رضي الله عنه فأمسكت عن التسبيح هذا الحديث ضعفه بين وانتقده كثير من أهل العلم في عدم ثبوته وللصحابه من الفضائل والمناقب أيضا ما يغني عن مثل الحديث هذا الذي لا يصح لكن تسبيح الحصى وإن لم يثبت فإن ما ثبت في هذا الباب من المعجزات أيضا لون أعظم فقد ثبت تسبيح الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري من حديث ابن مسعود وفيه قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا لون من الآيات العظمى قال المصنف رحمه الله وإبراء الآلام والعصمة من الناس كم جاء بالمرض بين يديه فدعا لهم عليه الصلاة والسلام يضع يده على رأس هذا فيرقيه ويدعو لذلك فيسأل الله له الشفاء ويبصق لذلك وينفث من ريقه الشريف الطاهر المبارك فتحل العافية في الأبدان ببركة دعاء ويد وريق ونفث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لون من الآيات الكريمة التي جعلها الله في خصال نبيه الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وأما العصمة من الناس فتقدمت في فصل مخصوص منفصل في باب سابق فيما عصمه الله به يعني حماه وأيده ونصره على كل من عاداه على كل من آذاه على كل من شاناه وأبغضه فما كان لمبغضه إلا الخسارة والخذلان والخزي والندام في الدنيا وفي الآخرة وأبقى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم رفعة القدر وعلو الشأن وشرف المكانة في الدنيا والآخرة قال المصنف رحمه الله في ختام الفصل إلى ما لا يحويه محتفل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 فإنك لو جئت تحصي خصال الشرف والكرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا أعجز ذلك ولا اعياك أن تتبعه على وجه الاستقصاء وليس لك أن تفعل إلا ما فعل المصنف رحمه الله من ضرب المثال والإشارة بإيجاز على أن ما سيأتي من فصول الكتاب فيه مزيد تفصيل وبيان يفصح به المصنف رحمه الله عن كثير مما أجمله في الفصل آنفا نعم بصل في صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكرمهم وأكملهم محاسنا وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا صدر الفصل رحمه الله بسؤال يأتي على لساني ولسانك ولسان كل من يطالع هذا الكتاب كأنه يقول للمصنف القاضي عياض رحمه الله جزاك الله خيرا أيها الإمام وقد أتيت لنا بما لا يخفى على مسلم من أنه في الجملة عليه الصلاة والسلام اوتي منازل الشرف والإمامة على كل الأمة لكن ما الذي يبعث هذا الشوق إلى مزيد من تفاصيله لمعرفة الخصال تلك الخصال والمناقب على وجه العد والإحصاء والتفصيل واحدا بعد واحد. فعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي ال... وها... وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقه وجدته حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسينها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك بل, بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع نعم قال فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك صلوات الله وسلامه عليه قال اعلم أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال لو وجدتها قد أحاطت به عليه الصلاة والسلام بلا خلاف سيشير رحمه الله إلى تلك الخصال التي اجتمعت له في الجلال والجمال هيبة وجمال وتلالؤا ما دلت عليه الأحاديث المتنوعة المختلفة التي تواترت بهذا المعنى حتى بلغت مبلغ القطع كما قال رحمه الله نعم أما صورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك يا قوم لئلا يقال إننا ننساق عاطفة في إثبات كل جميل وعظيم لرسولنا عليه الصلاة والسلام لأنه نبي الأمة لئلا يقال إننا نبالغ في مثل هذا الحديث وأنه لا يسع المسلم إذا ما جاء في هذا المقام إلا أن يطري ويجامل من باب أن إذا فعلنا هذا مع بشر من أصحاب المناصب والجاه وجدنا كثيرا من الناس ينساق لمثل ذلك فقد يسوق من العبارات ما لا صدق له ولا صحة على الإطلاق وربما حمله دافع المجاملة والمجالسة والمؤانسة إلى وصف فيه إطراء ومبالغة لا يعلم, هو يعلم هو قبل السامع أنه ليس دقيقا ولا صادقا تماما فيما يقول كل ذلك لا محل له هنا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تدري لما؟ لأن الحديث هنا ثابت بأوصاف نقلة يحكون ما رأته عيونهم وما سمعته آذانهم وما أنسته قلوبهم وأرواحهم من معايشة ومجالسة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت الروايات تواترت ربما كان لأحدهم عاطفة فجرته إلى مبالغة في عبارة فماذا عساك تقول في الثاني والثالث والرابع؟ ما الذي تقول في وصف صحابي ادمن صحبته وطالت له ملازمته وعن آخر ما رآه إلا مرة أو اثنتين وثالث لمحه في طريق أو في مجلس أو في جمعة أو في عام مكان عام كل أولئك لما يجتمع وصفهم وعبارة أحدهم وتتطابق الألفاظ على اختلافها في معنى كبير جمال خلقة ما رأت العيون مثلها وجلال هيبة ما وقع في القلوب مثلها فليس لك إلا أن تقول تبارك الذي جمله وجلله صلوات الله وسلامه عليه فهذا فصل سيسمي لك من الصحابة من نقلت عنهم الرواية في إثبات هذا المعنى الكبير العظيم لرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه من حديث علي وأنس بن مالك وأبيه هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وأبي ه... وابن ابي هاله وابي جحيفه وجابر بن سمره وام معبد وابن عباس ومعرض بن معيقب وابي الطفيل والعداء بن خالد وخزيم وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم من انه صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون أدعج أنجل اشكل أهدب الأشبار نعم الآن سمى لك جملة من الصحابة ممن نقلت عنهم الرواية في وصف شكلي وهيئتي وخلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تقدم في مدارسة كتاب مختصر الشمائل المحمدية سابقا أن هذه الأوصاف التي تنوعت أبوابها تعجب فيها رعاك الله من عده أمور أولها أن هؤلاء الصحابة على كثرتهم فيهم رجال ونساء كما ترى وفيهم صغار وكبار وفيهم قديم الإسلام وحديث العهد به من بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لتعلم أن ما نقلوه ورووه ووصفوه لنا كان شيئا قد وقع في نفوسهم فرأوا أنه لا غنى لهم عن حكاية ذلك للأمة من بعدهم وأمر آخر رعاك الله أن هذه الأوصاف جاءت على نحو عجيب من الدقة يتكلمون عن وصف العينين لا بل والأهداب لا بل وسواد العين وبياضها كيف هو يتحدثون رعاك الله عن صفة الأنف عن الفم والأسنان يتحدثون عن الشعر عن الوجه عن اللحية عن الرقبة عن الصدر عن الذراع عن العضد عن البطن عن الفخذين الكفين القدمين يا أخي بل بلغت تلك الدقة في الرواية إلى أن يصف أحدهم شيئا أعجب من ذلك لقد احصوا عدد الشعرات البيض في رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام لون عجيب من الرواية والدقة بل قل من الرصد العجيب المتتبع من هؤلاء والله لتعلم. أن حبا عظيما ملأ تلك القلوب الكريمة من الصحب الكريم رضي الله عنهم حب جعل أحدهم يتتبع ببصره شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا أخي لما يقولون عدد الشعرات ما تجاوزت عشرين شعرة بيضاء في لحيته ولا في رأسه ليبلغ أنس بذلك مبلغا أدق فيقول سبع عشر شعرة وثمان عشرة شعرة هل هذا أمر باليسير؟ وهل يلحظ بالنظرة مرة ومرتين لا والله بل هي عيون تعلقت حبا وإجلالا وهيبة لرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه أمر رابع تلحظه في روايات الوصف لخلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها أتت على جوانب متعددة وحكت وصفه من أعلى رأسه الشريف وشعر جسده عليه الصلاة والسلام إلى أخمص قدميه بل إلى وصف مشيته ورفع قدمه وهو يخطو الخطى في طريقه صلوات الله وسلامه عليه والله لقد كانت رواية فيها من الوصف والرصد العجيب في الوقت الذي ما كانت تملك البشرية آنذاك آلات للتصوير والرصد والتتابع لكن قامت القلوب المحبة مقام ذلك كله وأدركت أنا أنها امام عظمة لا ينبغي التفريط في رصدها ووصفها وحكايتها أخيرا اعلم أنه لما نقلوا هذا وحفظوه فإنما حفظوه حبا والله ورصدوه حبا ونقلوه حبا علينا إذن أن نستقبله حبا وأن نستوعبه حبا وأن نملأ القلوب له عليه الصلاة والسلام حبا لقد كانوا أمنا غاية الأمانة والذي خلق السماء لقد كانوا أمنا عندما نقلوا ما أدركته تلك القلوب وما عاشتهم من روعه الجلال والجمال كانوا أمنا عندما عرفوا أنه لا يحق لهم أن يستأثروا بذلك عن الأمة في طبقاتها فرووا ذلك ونقلوه إلينا فمن تمام الوفاء لنا لأولئك الأوفياء أن نستوعب ما رووه وأن نكب عليه وأن نقبل عليه بقلوبنا بعقولنا بأفكارنا وأن ننشئ عليه وننشئ عليه أجيالنا ونربي عليه أبناءنا أمر اخير يا كرام هذا الوصف الذي ستسمع فيه الجمل المتتابعة كما قلت لك حملته الرواية مغلفة بحب عظيم نقلته الألفاظ مكفنة في جميل العبارة والجليل اللفظي لقد كانوا يحرصون على أن نعيش ما عاشوا وأن ندرك ما أدركوا وأن نستوعب ما استوعبوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فنحن أمام باب من أبواب الإيمان به لعلمهم أن هذا الذي يحفظ وينقل مع أنه ليس فيه حلال ولا حرام عندما يحكي أحدهم وصف ذراعه ومنكبه وشعره وأسنانه ليس هذا شيئا من أركان الإسلام نعم ولا من الحلال والحرام نعم ولا شيء مما يتعبد الله به وتزداد به في صحيفة المرء حسناته نعم لكنهم أدركوا أن ذلك من العلم الشرعي الذي ينبغي أن يحفظ ويروى تماما كما رويت شرائع الإسلام كما نقلوا لنا صفة الوضوء والطهارة والصلاة والحج والعمرة والدعاء وقيام الليل والصدقة من نقل ذلك هم من نقل هذا علموا أن هذا جزءا من الدين ينبغي العناية به ينبغي تعلمه ينبغي روايته للأمة ينبغي نقله إن عنايتنا بديننا جزء متكامل أحد أطرافه العلم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه العلم بما حباه الله به لأنه إيمان ورب الكعبة لأنه حب عظيم ينبغي أن يغرس في الأفئدة لأنه صدق في الاتباع والاستنان لا يدخل إليه إلا من هذا الباب هذا باب كبير متسع أوجز فيه المصنف العبارات جمع تلك الروايات ثم سرد تلك العبارات التي تصف جميل الخلقه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال رحمه الله كان أزهر اللون وأزهر اللون يعني أبيض بياضا جميلا فيه إزهار يعني فيه ضياء وإشراق وهذا أجمل درجات البياض وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة كان ابيضا مشربا بحمرة كان بياض وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه بياضا مضيئا مشرقا ليس بياضا شديد البياض ولا أو سمرة شديدة السمار كان بياضا مزهرا يعني يرى لصاحبه الناظر إليه شيء من روعة الجمال في البياض الذي يختلط بحمرة الدماء من تحت الجلد فلهذا قال أزهر اللون كما جاء في بعض تعبيرات الرواية قال رحمه الله أدعج أنجلاء أدعج يعني واسع العينين مع شدة السواد وانجل يعني حسن شكل العين ورسمتها هذا وصف في غاية الجمال كما ترى وما زالت العرب تتمدح صاحبه إذا كان في عينيه اتساع ومن داخل العينين بياض صاف في وسطه بؤبؤ أسود مشرق مضيء هذا من جمال المرء في خلقته وأجمل ما في المرء في الوجه عيناه فإذا كانت العينان في غاية الجمال كان صاحب الوجه في غاية الجمال كذلك قال رحمه الله أشكل أهدب الأشفار الشكل حمرة في بياض العين يسيرة أيضا تجعل البياض برونق يبدو فيه صاحب العينين أكثر جمالا وأما أهدب الأشفار فالمراد به طول شعر, شعر الجفن فإن طول الأهداب وهو الأجفان أيضا من علامات الجمال مع كثرتها ووفرتها قال رحمه الله أبلج أزج أقنى أفلج وأبلجها هنا مشرق الوجه مسفر المحيّ والمقصود عبارات تقريبية تحاول أن تحكي وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لناظره لك أن تملأ عينيك جلالا وجمالا لكن كيف ستصف هذا الجمال ستأتي بعبارات تقرب الصورة لسامع ما أدرك مثلي ومثلك ما رأى هذا الجمال ولا به عيناه فحسبك هذا الوصف الذي يقربك ومهما تخيلت فإنما تقترب من جمال كمله الله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال أزج وزجج الحواجب هو تقوسها وهي أيضا علامة جمال وقوله أقنى يعني مرتفع مستدق الأنف والمقصود به عظمته عظمة الأنف فيها ارتفاع يسير فمن راه من بعد رأى في أنفه ارتفاعا ومن اقترب منه وجده ليس بذلك الارتفاع لكنه شيء من علامات الجمال قال أفلج يعني ما بين ثناياه في اسنانه ما بين الثنيتين والرباعيات فجوات يسيرة فليست الأسنان ملتصقة متراصه بل بينها فجوات يسيرة تسمى بالفلج وهي ايضا اماره جمال كانت تتمدح بها العرب بل كان صاحب الأسنان المتراصة يفعله يبرد أسنانه ليحدث بينها فجوات ليصل به درجة الجمال فجاء النهي الشرعي عن المتثلجات بالحسن كما في الحديث وأنه مما لا يجوز فعله ليكتسب به الجمال وقد خلق الله نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف نعم. ابلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره قال مدور الوجه يقصد بتدوير الوجه اتساع الوجه الذي يرى فيه للناظر من بعيد ولا يقصد به التدوير بمعنى الشكل الدائري قال واسع الجبين والجبين ما اكتنف الجبهة عن يمين وشمال هذه جبهة في أعلى الأنف ومستقبل الوجه التي تسجد عليها تسمى جبهة وأما الجبين فهما جانبا الجبهة يمينا وشمالا هذه الجبهة ولكل إنسان جبهتان تقع في طرفي تقع في طرفي جبهته جبينان قال واسع الجبين فكان عليه الصلاة والسلام كذلك موصوفا بالعظمة في شأنه كله كما ترى الآن واسع اليدين عظيم الصدر عظيم القدمين وقد تقدم بكم سابقا القول إن الجمال البشري نوعان الجمال البشري نوعان جمال نعومة ورقة ولطف وهو المستحسن في النساء هذا الجمال الأول جمال النعومة واللطف والرقة أما الجمال الآخر فجمال الهيبة والجلال وهو الموصوف به نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأن بعض الناس إذا سمع عبارات الجمال توصف بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقع في خاطره أنه كيف يمدح بذلك جمال إنما يرتضى للنساء عادة لتعلم أن جمال النساء من باب يختلف عن جمال الهيبة والجلال جمال عظمة واسع الصدر عظيم المنكب ضخم العظام واسع الكفين والقدمين عظيم الصدر هذا جمال ماذا؟ ليس جمال نعومة ولا لطف ولا رقة ذلك جمال طبيعي في النساء مستحسن مستملح لكن جمال الرجال بعكسه تماما جمال خلقة فيها عينان جميلتان كما ترى فيها حواجب جميلة فيها أشفار وأهداب ورموش جميلة نعم فيها أنف جميل وفم جميل لكنه ليس الجمال الناعم جمال الجلال جمال الهيبة والعظمة فإنه يجمع مع جمال الوصف هيبة تملأ العين تملأ القلب تملأ الفؤاد لصاحب هذا الجمال فإذا وقع الحب في القلب لهذا الناظر إليه وقع حبا مقرونا بتعظيم وإجلال لأن الجمال فيه إنما جمال إجلال وهيبة وجلال قال كث اللحية تملأ صدره عليه الصلاة والسلام وهذا ما روته كثير من رواية الصحابه في عظيم شعر لحيته عليه الصلاة والسلام فإنه كان كث لحية كثير الشعر قال تملأ صدره يعني تجعل شعر اللحية إذا نزل يملأ صدره فيراه المقبل عليه من بعيد عظيم شعر اللحية صلوات الله وسلامه عليه قال سواء البطن والصدر يقصد أن مستوى صدره مع بطنه سواء وليس في أحدهما بروز على الآخر ولا ارتخاء ولا تطامن غير محمود فإن استواء الخلقة من علامات الجمال وإذا استوى صدر الإنسان وبطنه فليس هو بالبدين وليس هو بالنحيل وليس بالبطين الذي تبرز بطنه كل ذلك قد جمل الله نبينا عليه الصلاة والسلام به في استواء صدره وبطنه نعم سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين نعم هذه كلها أصاف عظمة عظيم المنكبين واسع الصدر المنكبان هذا هو مجتمع الكتف مع الكاهل عظيم المنكبين يعني واسع بعيد ما بين المنكبين كما جاء في بعض الروايات فترى الآن ترى واجهه جسد النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة فيها عظمة الرأس يعني ضخامته عظمة المنكبين قال ضخم العظام عبل العضدين والذراعين فكانت يداه عليه الصلاة والسلام واسعة ضخمة قال عبل العضدين والذراعين والأسافل يقصد بالأسافل الفخذين والقدمين رحب الكفين والرحابه سعة الكف وهي ايضا لون من الضخامة رحب الكفين والقدمين قال في أول هذه الأوصاف واسع الصدر حسا ومعنى أما سعة صدره حسا فالمقصود به عظمه صدره الشريف عليه الصلاة والسلام كعظمة منكبيه كعظمه ذراعيه وعضديه وكفيه فهي ساعة بهذا المعنى وأما الحس المرادف للمعنوي في ساعة الصدر فعظيم صدره المتسع لهموم الامه عليه الصلاة والسلام ساعة صدره التي امتلات رحمة وشفقة ورأفة بالأمة صلوات الله وسلامه عليه ساعة صدره التي احتملت الغريب والجاهل والمتعلم والصاحب والقريبة والعدو والخصم الكل وجدوا من رحابة صدره وسعته مستوعبتهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه نعم سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المسربه سائل الأطراف يقصد بها الكفين والقدمين وسائل الأطراف يعني طويل الأصابع وفيها أيضا شيء من نعومة الملمس لمن لمس كفيه مصافحة أو وجد برد قدميه عليه الصلاة والسلام أنور المتجرد يعني ما يتجرد من جسده الشريف إذا انكشف عنه اللباس كما في الإحرام أو إذا انكشف له ذراع أو بطن أو صدر كان جسده المنكشف منيرا صلوات الله وسلامه عليه ولهذا معنيان الأول قلة شعر الجسد بحيث يرى بياض البشرة فتكون ضياء ونورا فإن من قل شعر جسده أضاء نور بشرته فالشعر سوداد فإذا سود الجسد بالشعر كان الجزء المنكشف لون سواد بارز فهذا المعنى الأول والمعنى الآخر الضياء للجسد الضياء الحسي كما هو ضياء الوجه منه عليه الصلاة والسلام وجاء في الروايات عن الصحابة وهم يحكون في لباسه في الحج والعمره يحكون في صفته في الصلاة في رفع يديه في الدعاء فيقول حتى يرى بياض ابطيه حتى يرى بياض صدره فانكشف كذا فهذا الذي يقصده بقوله أنور المتجرد يعني الجزء من جسده الذي يتجرد عن اللباس فينكشف دقيق المسربه. المسرب خط الشعر الذي يربط بين الصدر والبطن خيط الشعر الذي ننزل من الصدر إلى البطن كان دقيق المسرب فكان خط الشعر الذي يمتد من صدره إلى بطنه صلوات الله وسلامه عليه دقيقا يعني خطا ليس شعرا كثيفا متشعبا في سائر صدره وبطنه صلوات الله وسلامه عليه قال ربعة القد المقصود بربعة القد في الطول كان مربعا كان ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير كما ياتي وصفه نعم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ولا مع ذا ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم ليس طويلا بائنا يعني ليس طويلا ذاهبا في الطول ولا قصيرا مترددا لا قصيرا شديد القصر كان بين هذين فكان بين القوم ربعة وسطا في الطول مع ضخامة في الجسد فترى تكامل هذا طولا وعرضا فإذا به هيبة وجمال وجلال قال ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول يعني من طوال أصحابه إلا طاله عليه الصلاة والسلام يعني رؤيا أطول منهم وذلك اكراما له عليه الصلاة والسلام فكانت العيون إنما تبصره فوق الطوال طولا إذا أقبل مع القوم يسيروا إياهم نعم رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام إذا تكلم رؤيك النور يخرج من ثناياه قال رجل الشعري الشعر شعران ناعم وخشن وكلنا كذلك وبينهما فالناعم شديد النعومة نوع والخشن شديد الخشونة نوع كان شعره عليه الصلاة والسلام وسطا فليس بالناعم شديد النعومة الذي ينساح ولا بالشديد الخشونة الذي يلتوي كان شعره رجلا يعني بين هذا وذاك إذا افتر ضاحكا يعني إذا ابتسم وانفتحت شفتاه في ضحكه وتبسمه افتر يعني فتحت شفتاه عن مثل سن البرق تعرفون البرق فما سناه ضوءه اللامع إذا أبرقت السماء في ليلة المطيرة تلحظ ماذا نورا خاطفا يضيء فجأة وابتسامته عليه الصلاة والسلام إنما تكشف ابتسامة بارقة وفيها لمعان وبياض وإشراق يشير إلى بياض أسنانه عليه الصلاة والسلام وجمال ابتسامته صلوات الله وسلامه عليه قال وعن مثل حب الغمام هذا وصف آخر جاء في حكايات الصحابة في وصف البسمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كانت ابتسامته تكشف عن مثل حب الغمام، الغمام هو السماء الغيم، هو هو السحاب المحمل بالمطر، فما حب الغمام؟ حبات المطر لا بل هي البرد، الثلج الذي ينزل وفيه بياض، فحب الغمام هي حبات البرد، يشير إلى بياض الأسنان في صفائها، في لمعانها، في بريقها كحبات البرد صلوات الله وسلامه عليه، والله لست تدري أتعجب من جمال خلقتي عليه الصلاة والسلام أم من عجيب وصف الصحابة في هذا الجمال كيف يحكونه يقربون لنا شيئا رأوه بأعينهم فلاحظ كيف يضرب لك المثل يشبه لك بكذا وكذا يقرب لك الصوره حتى تستوعب جمالا عظيما اكتحلت به عيونهم رضي الله عنهم قال إذا تكلم رؤيك النور يخرج من ثناياه صلوات الله وسلامه عليه أحسن الناس عنقا نعم أحسن الناس عنقا ليس بالمطهم ولا المكلثم متماسك البدن ضرب اللحم قال ليس بمطهم ولا مكلثم المطهم منتفخ الوجه من شدة السمنة وقيل منتفخ البدن من شدة اجتماع اللحم فيه ما كان مطهما عليه الصلاة والسلام وقيل لا وليس بمكلثم المكلثم الذي استدار وجهه فامتلأ كذلك لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه متماسك البدن ضرب اللحم يقصد أن لحم جسده عليه الصلاة والسلام كان إلى التماسك أقرب خفيف اللحم لكن جسده متماسك متناسق في أعضائه يجمعها ما سبق من أوصاف الجلال المشتمله على جمال بهيبة وإجلال نعم قال البراء قال البراء بن عازب ما رأيت من ذي لمه في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمة الشعر الطويل إذا تجاوز المنكبين إذا تجاوز شحمة الأذن فضرب المنكبين وقد كان شعر رأسه عليه الصلاة والسلام وفيرا هذه اللمة إذا اجتمل شعر الرأس كانت تضرب إلى منكبيه في طول الشعر يقول البراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق وكيف سيبصر في بياض بشرة وإشراقة وجه وجمال طلعة مع طول شعر يرتدي حلة حمراء وليس المقصود الحمار الخالص لكن مخططة بألوان حمر كيف له أن يبصر مع هذا الاجتماع في اللون الأحمر الزاهي جمالا أجمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا رأي البراء فاسمع رأي غيره ماذا يقول نعم وقال أبو هريره رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب من صغار الصحابة أبو هريرة من متأخريهم اسلاما سنة سبع من الهجرة قلت لك اجتمع الكل القريب والبعيد وحديث العهد وقديم الإسلام والصغير والكبير اجتمعوا على وصف يحكون جمالا غير معهود ملفتا للأبصار فلا تلم أحدا من الصحابة إذا علمت أن قلبه تعلق بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جمالا كأن الشمس تجري في وجهه كيف يصف هذا أبو هريرة؟ رأيت الشمس إذا جرت على سطح الماء كيف يتلألأ كيف يضيء كيف يشرق كيف يبدو في شدة توهجه إلى حد قد لا تستطيع إطالة النظر إليه يقول وإذا ضحك يتلألأ في الجدر رأيت الشمس إذا ضربت في جدار كيف ينعكس ضوءها يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك كان اثر ذلك من نور وضياء يتلألأ له المكان هذا رأي ابي هريره وذاك رأي البراء فماذا سيقول غيرهما وقال جابر بن سمرة وقال له رجل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف فقال لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ظل جابر يصف للتابعين وانتبه معي رعاك الله إلى أن الصحب الكرام رضي الله عنهم جلسوا يحكون يروون يصفون ينقلون للجيل من بعدهم جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام حق لنا والله أن نأتسي بهم هذا منهج سلفي عظيم أن تمتلئ القلوب أن تمتلئ العقول معرفة بوصف الجمال النبوي ينبغي أن نتربى عليها نملأ القلوب به أن نرويه للأبناء للأجيال أن نعلمه للطلاب أي جمال كان لمحمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه جابر لما روى هذا الجمال جلست تلك العقول المستمعة إليه تتصور تتخيل تقارب الصورة فقال السائل كان وجهه مثل السيف تدري ماذا سأل مشابهة بالسيف لأن للسيف لمعانا وبريقة وإذا كان مسقولا فأخرجته من غمده تلألأ السيف لأدنى إضاءة تقع عليه إضاءة شمس أو قمر أو نور ونحوه فإنه يتلألأ ويلمع لمعة قال مثل السيف قال جابر لا بل مثل الشمس والقمر تدري لما؟ لأن لمعان السيف لحظة ويزول ولمعانه يتوقف على ضوء لغيره بخلاف الشمس والقمر فضوءهما مستمر وهما ضوء لا يحتاج إلى ضياء ينعكس عليه من غيره هل هذا عجيب فقه في الصحابة في الإجابة؟ أم هي قلوب ملئت حبا؟ هذا جابر بن سمر الذي قال لا ليس مثل السيف بل مثل الشمس والقمر هو الذي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان ليلة مقمره مضيئة ليلة أربع عشر من الشهر قال وعليه حلة حمراء قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلوات الله وسلامه عليه هذه قلوب قلت لك هذا جابر ذك أبو هريرة وذاك البراء كل أولئك صحب كرام اجتمعت الأوصاف لتحكي جميعها جمالا غير معهود وحبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتبط في قلوب هؤلاء نعم. وقالت أم معبد في بعض ما وصفت به أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب صلى الله عليه وسلم تسليما كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سيأتي لحديث أم معبد تفصيل جاء منه في جملة هنا أم معبد صاحبة الخيمة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر في قصة الهجرة حكت بعض ما وصفت قالت أجمل الناس من بعيد وأحلاه واحسنه من قريب إذا رأته من بعيد إذا رأيته رأيت جمالا لا أجمل منه فإذا اقتربت وجدت حلاوة وحسنا تبين حلاوة الملاحة وطراوة الفصاحة فكلما اقتربت ازداد حبك له ووقوفك على معالم الجمال صلوات الله وسلامه عليه وفي حديث ابن أبي هالة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر نعم وحديث ابن أبي هالة سيأتي أيضا مفصلا عما قريب في فصول هذا الباب لكن اسمع إلى العبارة وهو يقول يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أجمل ما في القمر عندما يكون بدرة في منتصف الشهر فإن به ضياء للأمسيات وإشراقا للكون في ذلك الظلام وهو جمال تتمدح به العرب وتتغزل به بل وتضرب به المثل في الجمال فيقول ابن أبي هالى يتلألأ القمر ليلة البدري وقال علي رضي الله عنه في آخر وصبه له من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم نعم وعلي رضي الله عنه واصف آخر من أولئك الواصفين للجمال النبوي يقول من راه بديهة هابه ما معنى بديهة يعني فجأة لأول وهله عن غير قصد من راه بديهة وقعت المهابة في قلبه من أي شيء من أي شيء هل هي هيبة خوف وذعر لا هيبة احترام وإجلال وكذلك وقعت لعدد من الصحابة عندما قدموا أول مرة فإذا بهيبة تعلو أحدهم بل ورعشة بدن احيانا يقول من راه بديهة هابه ومن عرفه ومن خالطه معرفة أحبه فمن عرف واقترب وتعامل وجد قلب رحيما وجد معاملة عظيمة وجد تواضعا كريما وجد شيئا يأسرك حبا قال ومن خالطه معرفة أحبه فلا يلام محب في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أولئك خالطوه معرفة ونحن نخالط وصفه معرفة بالاقتراب من وصفه من سيرته من شمائله نحن بذلك نخالط ما خالطوا إن خالطوه رأي عين وسمع أذن وحس بدن فإن نخالط ذلك وصف قلب وتعلق فؤاد واستبصار قلب وبصيرة ليس لنا إلا ذاك وإلا فنحن والله غير مأسوفين بعيدين عن هذا الكرم وعن هذه الحفاوة التي عاشها الصحب الكرام والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة فلا نطول بسردها وقد اختصرنا في وصفه نكة ما جاء فيها وجملة مما فيه الكفاية في القصد إلى المطلوب وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك تقف عليه هناك إن شاء الله تعالى نعم تعددت الروايات كثيرا تلك التي تحكي وصف خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحتوته من الجلال والجمال وعظيم الخلقة وكمال الصورة أبواب تعددت فصولها حفظتها الدواوين نقلتها الروايات وقد مر بكم في مختصر الشمائل المحمدية تفصيل لتلك الروايات في أبواب خص كل عضو منها بباب يحكي رواية يبين ما جاء في وصفها وقد اقتصر المصنف هنا القاضي عيانظ رحمه الله كما قال على نكة ما جاء فيها يعني على دقائق وفوائد مجموع تلك الروايات وسرده على سمعك سردا كما سمعت قبل قليل قال وسيأتي فصل يختم به الباب الثاني بحديث جامع سيأتي في موضعه هناك إن شاء الله أيها الكرام هنا سؤال مهم هذا الوصف الذي نقف عليه في خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الداعي له لما الحديث عن جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجملة أمور وأسباب يا كرام اجعلوها نصب أعينكم دائمه عندما يكون الحديث عن وصف وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جمال عينيه وأنفه وفمه وأذنيه عن ذراعيه عن صدره عن بطنه عن قدميه عن شعر رأسه ولحيته كل ذلك مما روته الرواية بأدق تفصيل يهدف الوقوف عليه إلى جملة أهداف ومقاصد شرعية عظيمة أولها ملء القلوب بما امتلأت به عيون واصفيه حبا وإجلالا وإجمالا امتلأت عيونهم بذلك المعنى فرووه فلنملا القلوب بما امتلأت به تلك العيون الواصفه رضي الله عنها ثانيا الحديث عن التشبه فيما يتاتى التشبه به عليه الصلاة والسلام قد لا تملك عينين خلقك الله عليها لتتشبه فيها بعين رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لك أن تتمثل وتتشبه بسمته بهيئة لباسه لك أن تتشبه بشأنه في شعر رأسه في لحيته فكيف إذا اجتمع مع ذلك الهدي النبوي أمر ودعوة إلى إعفاء اللحى إلى تسريح الشعر إلى الاعتناء به يتأكد ذلك ولا شك هدف ثالث ومقصد يتعلق بما نحن فيه ألا وهو التعلق بجماله والتعلق به مقصد شرعي ولألا تعذر القلوب فيما بعد إذا شغلت بجمال زائف ملأ الفراغ والله ما تعلقت قلوب العاشقين برجال ونساء ومردان إلا لفراغ مؤسف فرغت القلوب مما ينبغي أن تمتلئ بها حبا لجمال من كمل الله جماله فلما فرغت تعلقت بحب زائف للأسف فقولوا لكل محب افرغ مساحة لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فوالله دونك جمالا لا يوازيه جمال من أحببته رابعا يا كرام عندما نتحدث عن الجمال فإن نمسك بطرف من دواعي المحبة الصادقة له في القلب عليه الصلاة والسلام وأخيرا دعونا نغرق في هذا الوصف ونعتني به حتى تمتلئ به القلوب فإذا امتلأت تعلقت به وإذا تعلقت به كان يراوح خيال أحدنا يقضان ونائما حدثوا أنفسكم لعل أحدنا يغفر برؤيته ولو في المنام صلوات الله وسلامه عليه فإن القلوب إذا امتلأت بهذا المعنى الكبير استأنست واستروحت وصارا حديث قلوبها وشغلها الشاغل بلغنا الله وإياكم شرف صحبته ورؤيته صلوات الله وسلامه عليه بذكرك بذكرك يا خير الأنام أغرد فتطرب جوزاء ويهتز فرقد فصلى عليك الله ما لاح كوكب وسلم ما قال المؤذن وأشهد أكثر صلاة وسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة عطروا بها جمعتكم واقترفوا بها من غير الحسنات والبركات فمن صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرة نسالك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان